يا ربنا يا ودود نسالك فاجل غيوبات يا ربنا يا ودود نسالك فاجل غيوب واغفر لنا أجمعين يا ربي يا ذا العطاء نسألك كيف الغطاء العطا نسألك فلغضا ومحو كل الخطا وكلنا يا مُعِيد وهب لنا ما نروم منافعات من العلوم وهب من العلوم. بفديك نعم في بحر حق الياقين وهب لنا ما نريد نكون خير العبيد. هبلنا ما نريد نكون خير العبيد وفي جنان المزيد عسى من الخالدين يا ربي يا ذا الجلال بدي جيوشا ضلال يا ربي يا ذا الجلال بدي جيوشا ضلال واصلح لنا كل حال واقطع ورى المفسدين واصله لنا كل حال واقطع المفسدين